أو معروف أو بصلاح زين النار ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل فتنفر فيه أيها العظيمة